بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجاء ما ودعك ربك وما قالا Bismillahi r-rahmani r-rahim. wan من ادول ولا السهوب يغطيك يا رب <تصفيق> الله صلى الله, صل الله عليه الله وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ظَاء فهدى ووجدك عائلا فأظنى ووجد واب ومساء الى فلتنغب واب ما في نعمه ربك فحد تلمك شرح لك صدرك الله اكبر اللهم صل على حضره النبي وافتتحك حضره النبي اللي هو صلى عليه اللهم صل <تصفيق> وسلم اللهم صل على حضره النبي اللهم صل على حضره النبي <الله. تصفيق> الموكب الموكب ألم يجدك يتيمًا لا فهد هو وجدك عا وَأَجَدْتَ كَيِّدَ فَأَجْنَا فَأَمَّا الَّذِينَ مَفْلَتَ يا نعم مات و بكف حدت بسم الله ج ر و ما نرقب الم صلى الله, الله عليه وسلم صلى عليه وسلم عليه اللهم عليه ووضعنا عنك يا الذرك <تصفيق> الذي انقضى ظلك <ضهرك تصفيق> ورفعنا لك ذكرك فانما العسر يسر انما العسر يسر فإذا فرغت فانصبوا الى ربك فرغب فإذا فَرَضْتَ فَنْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَانْصَبْ وَالْتَجِ الْجَنَّةَ وَالزَّيْتُونَ وَقُضِّ تَدَنَّا قُصْفَ دَسَبِيلِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ اهِرُ مَنَّون الله،, الله الله الله الله فَمَا يُكَذَّبُكَ